قال رحمه الله مسألة أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وهزي إليك بجذع النخلة الآية أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعا وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا لا ينافي التوكل على الله بحال لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه فهو متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها لتخلف ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معاني مختلفة، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها في الوقت الذي هي فيه كائنة بردا وسلاما على إبراهيم، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأذير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض، وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه منافله، كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سببا لحياته وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت وذلك يوضح أنه جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله قوله تعالى عن يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب وتسبب في ذلك بالأمر به لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم أحد عشر رجلا ابناء رجل واحد وهم أهل جمال وكمال وبسطة في الأجسام فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيا للسبب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 كيف جمع بين التسبب في قوله لا تدخلوا من باب واحد وبين التوكل على الله في قوله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وهذا أمر معلوم لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته والله جل وعلا قادر على أن يسقط لها الرطب من غير هز الجذع ولكنه أمرها بالتسبب في إسقاطه بهز الجذع وقد قال بعضهم في ذلك ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب قالوا لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى قاله الربيع بن خيثم وغيره والباء في قوله وهزي إليك بجذع النخلة مزيدة للتوكيد لأن فعل الهز يتعدى بنفسه وزيادة حرف الباء للتوكيد قبل مفعول الفعل المتعد بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله هنا وهزي إليك بجذع النخلة لأن المتبادر من اللغة أن الأصل وهزي إليك جذع النخلة وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية وقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون الآية وقوله تنبت بالدهن على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسر الباء مضارع أنبة الرباعي لأن الرباعي الذي هو أنبة ينبت بضم الياء المثناه وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف فالباء مزيدة للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة ونظير ذلك من كلام العرب قول الراع النميري هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور فالأصل لا يقرأن السور فزيدت الباء لما ذكر وقول يعلى الأحول اليشكري أو غيره بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان فالأصل وأسفله المرخ أي وينبت أسفله المرخ فزيدت الباء لما ذكر وقول الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ملأ المراجل والصريح الأجرداء فالأصل ضمنت رزق عيالنا وقول الراجز نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج أي نرجو الفرج وقول امرئ القيس فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي فالأصل حصرت غصنا لأن حصر تتعدى بنفسها وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة تساقط تسع قراءات ثلاث منها سبعية وست شاذ أما الثلاث السبعية فقد قرأه حمزة وحده من السبعة تساقط بفتح التاء وتخفيف السين وفتح القاف أصله تتساقط فحذفت إحدى التاءين وعلى هذه القراءة فقوله رطبا تمييز محول عن الفاعل وقرأه حفص وحده عن عاصم تساقط بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين مضارع ساقطت تساقط وعلى هذه القراءة فقوله رطبا مفعول به للفعل الذي هو تساقط هي أي النخلة رطبا وقرأه بقية السبعة تساقط بفتح التاء والقاف وتشديد السين أصله تتساقط فأدغمت إحدى التاعين في السين وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله رطبا تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة حمزة وغير هذا من القراءات شاذ وقوله في هذه الآية الكريمة رطبا جنيا الجني هو ما طاب وصلح لأن يجنى فيؤكل وعن أبي عمرو بن العلاء أن الجنية هو الذي لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي متناوله بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد بنا وبكم اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته